وَمَا أَ فَقُتُم مِنَّ فَقاتٍ أَوونَذَتُم مِن نَذْرِم فَإِنَ اللهََّا يَعَّمُ وَمَا لِ اللَّالِمَِ مِن أَصَ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّاهِ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ مِنْ مِنْ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 وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ <تصفيق> لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا تَطْيَعُونَ ضَرْبًا في فِتَعْرِفُهُمْ بِسِيْمَاهُمْ لَا يَسْهَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ الذيذينَ يُوم فِقُونَ أَم وَلَجُم بِالَّلِ وَنَّ غَرِسَِّ وَعَانِيَةَ فَلَهُُم أَجَْرُوم رِن دَ رَِّهِم وَلَا خَوْفُ عَلَيهِم ولا هم يحزنون